رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أن وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا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 ان هذه تذكره إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه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 وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يكن شَيْئًا مَّذْكُورًا ان خلقنا الانسان من نقطه امشاج امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ان هديناه السبيل انما شاكرا وان كفورا اننا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا ان الابراء يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله عينا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 إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا من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 ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا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 إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك مكرة وأصيلا ومن الليل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل له ليلاً طويلاً إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكره إن هذه تذكره